فما الذي يبطل الاعتكاف الذي يبطل الاعتكاف هو الخروج من المسجد لغير حاجة وكذلك ذهاب عقله بجنون أو سكر ومثله الحيض والنفاس للمرأة كما يبطله الوطء لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لأن المكث في المسجد للجنوب حرام ويبطله أيضا الردة لمنافاتها للعبادة والله أعلم